ذرتل ما الخليج الدغري غتن عمر غغ ما كره الحرب وفي الاس نسوي غغ عزاز تغدي عثمان ولات الذ تنغى لحبابك ثم تترامين اي وجه تنغى لحباب ارسل الليله من الليل الثانيه اختسنوا منوي جوي الفضل يوك الحق سيفقي جوي الميزنه تدت مي النفلوه اتلكي من تبغي تربي اي كابتن لحزنك قلتنا في لا غيلانا اللي غنستفد الحرب ارتي لك من التاريخ ازدم سرقي قرف لا غيسول ورنسين ما نردخلوا ما ناريو تلقوا درت كابتن ربي تملك وك العالم وديل جديد التاريخ اي كيسيف دغرهو بيسك لكلو في <تصفيق> الموت اي ناس لا زاليه 15 يوم 15 نهار وقلت مسي سنتي قنينك افر بالله نبوش 15 ليك منيف كاسملك يسلقود ان صرف موسم اه نور تاع الحباب الكويت بتخصه الي سانسكان لي يسوك نافي ما الي سانسا فنيه رومليه من ساه نرضى عربي صرنا نتفكن مرادز للعرب صرنا نتفكن في فلسطين ضيعت حياتنا مرادز للعرب صرنا نتفكن في فلسطين ضيعت حياتنا سرج دمركه من ليا ورميلي منسيني اي وا فاطمه باش لي دي سنين في و السما جس الخلوب غدا الخلومه تي ولا ني Aileb daik sa dar dinu konikad Alisant sa finnig aorumiliya manis Alisant sa finnig aorumiliya manis Igalis dhu harbi ganwin tiyara Teradis war skudur ferasi Uwiniu Ijnaigna wikad lakwitilat ferasi Inka tab harbi wudailu lameer Ali Samsa fnyour wa ali samsa fnyour o mitiyarati lih koul أرثت لكي مكال إما التورند وقد أنت لغترنات أحنو عمر أزرزمتك نفتسنات أغريب داد الحرب ورتيكي يواس أغريب داد الحرب ورتيكي يواس عم الخوف نسجين وكالولامان أرنتك سد الغلب أي ورفو مسلم ورجيلهم ولجئين فرح اللي غنان التلابي بوديني كتو غراس idriyesian skudihlat tab ki samir imma lakhbaratiyan wa infatriyut nanas kulur ditr khsarukh milana twi 5 drn kullo filu mashy imma بارتلاغل خطاري او كل رسومه وديني كاتن الصاروخي او كل رسومه وديني كاتن الصاروخي لالين دارت يدى الموسيقى في الموتور من الترس كدريلغ وكنساني من عاسكود من عاسكود يغلبو اسماني غاسفون يغديت بني غدر كله يلا الشرق <تصفيق> من عسكو دي غفو سماني غاسوفوني غديت بني غدر كله يلا الشرق يمر بدوري سهف يمر بدوري سهف ما اسمك بطريوتو لبورش اللي تدي اسمت لني شميري يمر بدوري سهف لا اسمك La bour Oesemie haakuz, oor taikimel na yore Zotar want grudhait Ya Amr, walima Oesemie haakuz Oor taikimel na yore A Zotar want grudhait Ya Amr, walima Iy, gha med musheesu dar Yalik, kanamani katinu day Iga skerfio muslim أجسيت فرجو دينور اللي لمن إغالي سلاتيج نجم صناخن أميريكان إميليق راتسكودور فلس يعويل أديك ندعو في سفنول اللي منا أسكود البطل إدد الفرحن كاريور أسكود البطل إدد الفرحن كاريور أولي يغير نجينا أولي يوين الآخر إسكر تشتجيات إنك إن لها لم أولي يغير نجينا If it does me, if it luchte, ya te sameri. If it does me, Daygam, good night, umstar fuss Mickey. Emr balara badaw nuri foga fuss min tanayani w dai nur smukhri, haraj rsumi w dai la tasi siti matum hauk. Na darsu la اسير السجود ردوني تو ين خير اوليف جمع انا مدناه وسيف ولا سوق اجمع نسيس نغلي ولا اغلى حمامي املاغني يا راد فيا اسم سلام املاغني يا راد فيا اسم سلام او نيق لا ننز تغن للجنتفلا <تصفيق> وكالي يا ناديا نمجا دنا اسم النور في دغسلي رام روح اسم النور في دغسلي رام روحي اغلنزل سمم في فلسطين الجوري فك يغمز اجرمل نسيق الحكم يا قلبي لا تنسيني يا قلبي يا حبيبي لا تنسيني يا قلبي يا حبيبي لا تنسيني يا Oh sibgosh nats de minar o kanalan Ora sana midazni zanamin kuralan hu dayl hinterwani qirsa tghrsif إلا غين ما عني تمضون سلو كان يسولي إلا غين ما عني تمضون سلو كان يسولو رجد مري كدغ في أسيساو إيه ورالي اللاني رجد مري كدغ في أكله إكركء وجيه websظمون مهمني أكله إكركء وجيه ورلي للمني قَظَيَّ أُسَّمْ أُسَّمْ. أُسَّمْ أَسَّمْ أَسَّنْ يَجَدٍ يَسَّمْهُ قَيْسَ الْلَمَئِ بح people كَ الْلَمَئِ المَلَئِ وأكله إكركء وجيه grams وهلن السبد اصنارز منامود عرف خير اكلهم دمس ببن نس في الحق الا جسما مدرزايفس مس القرطس ورجت مريكا داخ في لاس يسوون لما ين بي درسلك ان مغرزت مريكا داخ في لاس يسووني اكلوا تجابل بدو قولوا يا طلاب خركي سنتي مسناغ العدد مات مسلمين يموت من ناسني يعني الدوري يا ربي وزي ناس مسلمي كتين موافقة الي اليقيني قتنرسن كيسا فلسطيني وزيناس ترويني امنا اشتور قازيت ثم انا مسلمي يا ربي السلخ و أشتور جزيت سمنا يا ربي الزل خمسة سلواتي إيه إلا غلح كمودة إني السلات الحالي إلا غلح كمودة إني السلات الحال أورشيد ميري كدغ فلاسي سوا إيقازود لحش رقل نفلص الكفار إلا غلح دابك رقل فلوان يفليت مس ديبس فرا في لا سالاني في <تصفيق> طول وغلبدو في <تصفيق> طار مريكا دغ فلاس سول اي لي القصور نسياتين اي موتريتي تي جاس فرحه مصي التولزم انا كن دملاتي كركاسه ولا اين مكتوبه سلام امريكاني Awa nelekto bat tsalmi e ka An la اننا نابي ادي مد دور وميران يورا ولاين بحرد الكويت غني موتورك ازي ولاد لك ويتيرينا يورا اورك ازي ولاد لك ويتيرينا يورا تفوخت لي ادي زوموريسكيت اما خفزتي وجهي ايليه كله قزمت رومينا ياني اينا الراديو بغداد ربحمت روميني غامات فيليبي اسموني راماني ميكاي بورس التسيوى من ميكاي بورس التسيوى من ولا بوجس لديه تموت للموسيق اييه غاليس رابده يسيلي غنى <تصفيق> أدلوم ليلتي ديفكاني وغرض إكاد أدرار انتزيرة تمنط الحر أدسير غيني إجليز الفواتي غليمان أولا إني إلكم دلكويت السيكتنت أولا إني إلكم دلكويت السيكتنت إشتاسمتلكم إجرسمة العاصماتي إسني أنتلكم تايتماني غافي شريي يا انتي تمتجت من غاسي ساري اي كلام غير ولا تنحط اي كلام غير ولا تنحط اي كلام غير ولا تنحط كلا نغي للنبي ولا تن حقيقه وين يا تحز مثل المالحلني وين يا نودا خمسه الصلوات عليك اسم ابو بكر ونت عمر امر باوريت و اللي نرانج حنا نري غاسما كنا و اللي ورنا حب يضرني وفاس ما لي 80 اللي غث قد مدنا صناحين الملايكه وجيت قبل عتكي يا نحسانه اديزمد ورد لك و تايزمي <تصفيق> دوردلك و اي تغني روحي استدلي قلبي قدامي واكالي فوم استدلي قلبي قدامي واكالي فوم غيفل ديد بعدي دسمون تيكركر يا عاردل سناتر زين ويلي ترانين يا عاردل سناتر زين ويلي ترانين يا عاردل موت يا عاردل اخوتي الحرب تجري ست من عان وكاني القدر حقنا غليك مني صد دم صدمي ياكس بلا ولالا لايجمع مقي جي وري لاكو قرص اسم بهرى الحربور تاكسي حلياني E ga zo haket da e kanakel E gazzo da ket da e kana matti ma min a duurten amment tuten ti get zuli wo da ne kafarre kan Egad net zule wo da Nanaten natud teshi was E nana natu da te mooshi ya was si min asko sa dami fa tir gutio kan netu hof keti talk. Olah ha me kees Atajantu boshitulajaer. Ha tegenttu aiger zamanor teen Ha اتجنت واجرز من ارتكي انا ادكورتنم ادعو السليوت ايو ادكورتنم ادعو السليوت اه نخصن لدي ملاغا ما نقام اه نخصن لدي ملاغا ما نقالي